الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولله العالمين والصلاه والسلام على اشرف الياء واليوم القديم وعلى اله صحبه صحبه من بناتها لا يؤذي اما بعد فلاقيم به واجبات الى دياره النعيم في الجزاء ان يقرب الله عز وجل ان ينفع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية أهل <تصفيق> السنة الحمد لله قائمونا في عقيفة الأنبياء هي الدعوة إلى الله يا أيها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونبيرا ودعا الى الله باذنه وسراجا منيرا ويقول سبحانه وتعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين دعواك قلنا من قبل الله دعاك منك الله يا من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يدعون الناس لا يدعون الناس إلى أن ولا يدعون الناس من أجل أن يستكثر بالناس بل من أجل مصلحة الناس. قاضي يا جعوة الأنبياء والصالحين مَا من لا يسهلكم أسرا وهم مهتدون جعوة السنة تمتازوا على غيرها من الدعيات. أنها دعوة ظلم وتعليم هذا لولا أن الله سبحانه وتعالى قلب على من زمن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ياني ترك طيبه نحوة من تلك المغازات اخذ والله ضطاها الطريب بيها وانا بيه من لسل حيات مستمجات بها رمش مشوات اخذ فلتا في كل حالات نعم ولدينا محمد صلى الله عليه واله وسلم يقول كمال الصحيحين من حديث معايي من يرد الله به خيرا يبصره بالدين فالسنة خبروا على متاعب تحصيل العلم وعلى حمضه وعلى مذاكرته وعلى العمل به وعلى تبليبه نعم والآخرون يغلوا أغبسا بالقيل والقال ويعجبني ما جاء على أحمد منصور الرماجة وأحمد علي الأكبر لا أذكر يوما أنه سنع رجلا يتعال عن المحبسين فقال له أوفى قالا أي ذلك الرجل ليس بشيء ليس بجئ فقَالَ له ذلك من العار المحدث أنت قائل إن المحدثين ليس بشيء قَالَ نَعَمْ قال له أي المحدث قال لذلك الآي بالمحذبين أنت لا تحسن تصلي فقال أنا لا أحتن تصلي قال نعم ماذا تحقب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في وضع اليدين على الركبتين، وذكر أسيا والراجل يسكن لا يجيب بي شيء فقال له الا انا أقول لك انك لا تصلي انما رايت امك تصلي صوره اربعه وصليت اربعه ورائتك تصلي ورائتك تصلي اى ركعتين انت لا تصلي شيئا ماذا يكوننا بالله? اهل السنة لا يبالون بالرئاسة ولا يبالون بالحكم ولا بالوظيفة هذا تايعرض عليه على القبر ابن عبد الله نعيم فتاه غضب لنا على الجبر على السنة؟, السنة لا على السنة لا يديه نعيم و جاراته بجيران الديناء بل ربنا تعدي مسرات من الملوك والنغائرين فردونا يعلمين أنهم لو أخذوها أنهم لو أخذوها ماذا وإخواننا لأدعهم ذلك إلى التكوت عن كلمة العقل فاكن يا أيباء أهل السنة العطريون يدعون الى كتاب الله و الى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ولا يلزن بعضهم بعضا ان يكون رئيسا مرة اذا لأخر حاسب واذا هو نقبل بنهادي او الشيخ مبتل بن هذا رئيس آل السنة بالريانة قلت من ختمة يا اخانا ماذا أستعملهم انا طالب العلم ومن جملة طلبة العلم هم لا يدخلون عنفسهم بالرياسة دعوتهم دعوة دعوة بين جميع افرادهم وكل فرد منهم مشغول عن هذه الدعوه امام الله عز وجل ليس هناك رئيس ولا مرغوب حتى نضيع أوقاتنا بل نحن فردت العلم ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتوثانا ونحنوا دربة هلم على ذلكم كما تذيتم قبل الناس كتاب الله وإلى سنه رسول الله, الله, الله عليه وسلم على السنة كما أنهم يحتمون فقبل السنة يحتمون لحظ كتاب الله لأننا لسنا نعني السنة التي يدام فائلها ولا يهاجم كارثها إذا تكلمنا عن السنة نعني بالطريقة نعني بالطريقة أي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فمن طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله عليه وصحبه على احتناب على على القران صلى يا قرى وارا هذا واف أيضا ايضا عليه وهو ايضا يحب سماع القران البخاري ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <كلا> اقرا علي القران قلت اقرا عليك يا رسول الله وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري فقال حظه قلت ليلة مرة فإذا رجل يصلي فقال الحمد لله الذي جعلت في أمة نيسل عجبته قراءته ووسالم مولاد حديثة ووسالم مولاد حديثة إذاك ليلة آية ليلة ألباء مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر جاء موسى و وأبو موسى وآكرة فنازى يا إخواننا فقال أفوضك يستانى فقال سفتبا لو قال ابن موسى لتدعوك يا ابن موسى مجماراً من مجانير آل داوود وفي الصباح قال يا موسى لو رأيتني ولا أستامع لقواهاتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن موسى رضي الله عنه لو علمت أنك تتجمع يا رسول الله لحضرت لك تحذيرا فنمسح إخواننا على السنة أن يبدأوا بفضل القرآن والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما أغسل بصعب ابن عمير إلهي المدينة أولنا بداهم بتعليم القرآن والجن أيضا تأثروا بهذا القرآن فإذ صربنا إليك نظرا من الجن يتمعون القرآن فلما حضروا وقالوا عمصتوا فلما قضل يولوا إلى قومهم هنزرين قال يا قومنا إنا تجعنا كتابا انجلا بعد موسى ففضل لماذا إلى يديه الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا الله به يغفر لكم من دنابكم ويجيئكم من عذاب نالي. قل اجيئوا لي ان اجتمعوا نظروا من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا فعجبوا من فصاعته وان ما اجتمل عليه من المعامل الحكيمة إِنَّا تُبْعَنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَأْتِي إِلَى الرِّشْءِ دَعْنَا وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا عَجَاءً فدعوتنا يجب أن نحكمنا في حرض القرآن ثم بعد ذلك حرض ما من صلى الله عليه وعلى لي وكلم وبعد ذلك نعلم صحيح السنة من شقيمها ونعلم لها من شليمها أيضا اللغة العربية فانها لغة القرآن ننفق ننفق بتعاونها وتحلل وتعلوه واحتفال الأجر قلنا تعتبر لغه القران ولغه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم ولكن كان كثير من ابنائنا ونداه في اللغة العربيه أنا لا يحترمون فيها، كانوا لا في ليلة شكرا لا ورثي يا انا أنا نالي والمرين، أبين الثور يا خلي أين واتناقول عاشق قد التطرقوا التصرف فهموا الشهر طحنه فوضعها يشتت نعم هذا السنه يجب ان يعطي اللغه العربيه ارجفتا لا يقصد انا لا اعلم انك تراكم عليك هذه المواقف التي سمعتها كلها لا لا هذا. الفن؟ لا اعني هذا بل اعني انك صاغم الفن نعم ثم بعد ذلك تنتقل الى فن اخر وفي النبي الكريم الشهير رحمه الله تعالى اراد ان يكذب الجنه جزاهم الله خلاف. فالسلام الله لأن هردت جماعتهم الى اربع جماعات. لا وهو مقاتل نعم له معدن من المسلمين عبد الله الشابي و. What? وفي النبي الامام الشافعي رحمه الله تعالى في معلم الورد وهو يعلمه فقال لا تنقله من فن ميلاقه حتى يقتل الاول فانه يتخلص عليه ولقد احسن حيرانة. لا نرى ولا أستطع لا أنت جتى وان ترجع في هذا ثم تترك وترجع إلى ذناعك ثم تترك واعترض على ذن اللهو لله وذن لا أبغيت ترجع إلى واحد. حتى تتفينه وبعد ذلك تنكفل الى سننا اخر. امر لعله يعتبر من الهوائف عن طلب العلم. وقلبة البدء أي قلبة انتظاروا من ظهر الله في دعية عالي السنة والظهر لله سبحانه وتعالى وأن أولئكم فقد عيشوا من عنه جين شاري لتنزيح العلوم على البيض. من اصل غالية وطيط عناق. وتمايلي طوضا لحل عروفة. اشهي احلى من مدامه تاته. وفرير اكلام على اوراقها. احلى من التوقاء والعشات. من نقر زكاه لبستها نقر له الكريم على اوراقي هذه تترانى في نوما وتقضي بعد ذلك لحاقي I'm not a the المسلولين في دعوة من أن على الدعوة في دعوة المجففين وأن الاخرون أن ذكرت لكم قصه الراجل الذي قلت له الذي له. نعم اقرى الفاتحه فقرأ وقال من الله قرأ يهدين الشراط المشتفين فيه وقرأ إذا شراط الذين عنهم عن سؤاليهم وأغلاق أخرى لا فكنت أتوهم أنه سيقول في العذب الاشتراكي أولان فهي من أيضهم بصراوه يا اخواننا فتعطانا شيخنا يا شيخنا أولهم وأهداء أولهم يتدون العلماء ثم خطب العلم يبدون نعم خطب العلم فناني يا إخواننا فعليكم بالعلم يا أهل السنة ولا تبالوا بالكراكي وإياكم إياكم أن تشتغلوا بالجرائم والمجلات أنا لا أحضر على الناس نحو الله لهم لكن أنصحهم أن يتفرغوا لحظ القران فلولا نظر من كل ذركة منهم طائفة ليتذبعوا بالدين فماذا أي الشعب اليمني نحو كم يا إخوان عشر مليون نحو ذلك فقال له هل يمكن ان يكون مسجدا لانه يمكن ان يكون مسجدا لانه يمكن ان يكون مسجدا لانه يمكن ان يكون مسجدا يقول الرسول فما نواعد عن سنتي فليس مني بل رسل عزيز يقول في كتابه الكريم ومن يشاطط الرسول ان تعي ما سبب يناله الهدى ويستدعى سبيل الله ونصلي جهنم وشاطئ مصيره Ilana, Ilana, Ilana, my dear mother. Ilana, I want to be free. I will not be chained. على الذين اتصلوا بنا عليهم ان يجدوا ويجتهدوا في تحصيل علم الله وان يستخدموا العلماء على خاطر نيسر اخينا الفابل.